باب الأمل والحرص قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم بن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر